Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa Al-Quranil Majid Wa minhum fa 114. فقال الكافرون آذا شيء عجيب 115. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون آذا شيء عجيب 116. متنا وكنا ترابا ذلك رجُم بعيد. ذلك رجُم بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وعندنا كتاب حفيظ. وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لم ما جاءهم فهم في أمر مريج بل كذبوا بالحق لم ما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنْظُرُونَ إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروق والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج والأرض مددناها وألقينا فيها وذكرى لكل عبد منيب وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل وان نخل لباسقات لها طن نظيد وان نخل لباسقات لها رزقا للعباد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج, الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وعاد وفرعون واخوان لوط وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ طَبَعٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ طَبَعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ إِنْ مِن الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْآخِرِ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 ما يلفغ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفغ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غلقاك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غلقاك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد في جهنم كل كفار عنيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألخياه في العذاب الشديد الذي جعل مع الله إلها آخر فألخياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال قرينه ربنا ما أفغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد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 117. ما هل امتلقت وتقول هل من مزيد 118. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد 119. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ 110. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلواها بسلام أدخلواها بسلام ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لوما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص وكم اهلكنا قبلهم شد منهم بقشم فنقضوا في البلادها المحيص إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأرب السجود ومن الليل فسبحه وأرب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج اننا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير اننا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الارض عنهم صراعا يوم تشقق الارض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبل. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.